وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ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 منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات اللقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر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 وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم